اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقر من ذِ الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادُوا لَتَحِينَ مَنَاصُ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ ذِرُّ مِنْهُمْ وَقَالُوا مَنْ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 عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن ان داوود انما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر وركعا وانا باب الله الله الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 شديد. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باقلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتحدثين تتقينك الفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب ووهبنا لداود سليمان نعما العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت صَبَّ الْخَيْرُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي بغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كلذان أئوان غواص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 وذكر عبدنا أيوب إذ ناداه ربه أن نمسّ الشيطان بنصب وعذاب وركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُلِلَّ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِيقَةً فَاضِرِبْ بي ولا تحنث ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن لل تقين لحسن ما آب جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعيدهم قاصرات الطر في أتراب هذا ما تعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من هاده هذا وإن للطاعين لشر ومأب جهنم يسلونها فبيئس المهد هذا فليذوقه حميم وغساق وأخر من شكله أزواج هذا فوجم قتاحم معكم لا مرحب بهم لا مرحب بهم إنهم صال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 إن عليك لعنتي إلى يوم الدين